قل بَلَى وربي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة, ذَرَّةٍ في السماوات ولا في ذَرَّةٍ ولا السَّمَاوَاتِ من فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ, من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 انزل اليك من ربك هو الحق, هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا انبه جنه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 ومن يزغ منهم عن امرنا لزقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان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 فلما خرج بينت الجن أن لو, كانوا يعلمون الغيب ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان ليس بان في مسكنهم ايه جنتان عن يمين وشمال كنوا من رزق ربكم واشكروا له طَيِّبَةٌ طيبة ورب غفور فأعرضوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ عليهم سيل العرم وبدلناهم, وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل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 سيروا فيها ليالي وأيام الآمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم, وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق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 من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون, لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم, لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير